5. استمع إلى النص الآتي وأكمل الفراغات الخلفاء الراشدون كانوا يتنافسون في الخير دائما فمثلا قبل غزوة تبوك أمر رسول الله أصحابه بأن يتصدقوا فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله وعندما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك فأجاب أبو بكر أبقيت لهم الله ورسوله ولما سمع عمر هذا قال لا أسبقه إلى شيء أبدا